Aguh bila Allah min syaitan raji. Wajahat sekretu Maut bil hak. Zalik maqt minhu tahid. Wulfi kafisur. Zalik yom al wajid. Wajahat klu nafsim ma'hasa.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 ما كل كفار عليل من ناعل الخير معتدي مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيت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 هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغير